كالفراش المبسوث وتكون الجبال كالعن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما بسم الله الرحمن الرحیم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم وكلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليكين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن نعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات واتصوا بالحق واتصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلي على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل رب وكب اصحاب الفيل ان لم يجعل كيدهم في تضليل وامسل على ابيل طيرا ابابيل تميم من جدل فجعلهم كعصف مكنول بسم الله الرحمن الرحيم لا إله في قرش الى فهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنه بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب وعلى طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم مع صلاه يبسون الذين هم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 وَلَا أَنَا عَابِدُ ما عبدتم ولا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِي بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا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 لَهَبٍ وَتَبْ مَا أَعْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ سَيَصْلَى نَارٌ ذَاتَ لَهَبٍ وَمَرَأَةٌ حَمَالَةٌ الْحَطَبِ في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد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 من شر ما خلق ومن شر واسق إذا وقب ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس الناس الخناس الذي يوسوس في <تصفيق> صدور الناس من الجنة والناس